فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الاولى واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا امنا غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى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 وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سولك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى